من؟ صديقي عبد الله؟ نعم أهلا يا أحمد كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير أين أنت؟ ما رأيتك منذ تركنا الدراسة في الجامعة قبل خمس سنوات؟ بعد الدراسة عملت مدرسا في مدينتي وماذا فعلت يا عبد الله؟ تزوجت والحمد لله ولي ابن وبنت أنا لم أتزوج حتى الآن؟ لم أجد الفتاة المناسبة لدي فتاة مناسبة لك وهي ذات خلق ودين وتعمل مدرسة من هي؟ أختي ليلى ليلى؟ سمعت أنها فتاة طيبة زرنا في بيتنا وستجد ما تحب بإذن الله فكرة جيدة سأزورك في الأسبوع القادم إن شاء الله مرحبا بك يا صديقي ونحن في انتظارك إلى اللقاء في أمان الله